اثنان. استمع إلى العبارات الآتية واعدها. حافلة بيضاء. سوق شعبي. سيارة صفراء. حديقة المدرسة. موقف الحافلات. أربعة أقلام. تذكرة رخيصة. ثلاث ساعات